صممت أذنايا لم أسمع صوتك لي يناديني صممت أذنايا لم أسمع صوتك لي يناديني أطلقتها لسمع الشر يا ويني لكن بعيدا أطلقتها لسمع الشر يراؤ حياتي أنت تراها بعين الحنان. لا أغض عيناي لم أرو يا ذك ما فتحت الدعيني أغض عيناي لم أرو يا ذك ما فتحت الدعيني لكن بعيدا أطلقتها. لنظري الشر يغويني لكن بعيدا أطلقتها لنظري الشر يغويني شفت لم أدعوك حتى تاتي أمسكت شفتايا لا ما انطق أدعوك حتى تاتيني بعيدا أطلقتها لقول الشر الحنان لا تنظر لي كالخطايا بل بالرحمة طولي الزمان بل بالرحمة طولي الزمان قيدت يا دايا لا أمسك يمينك تديني قيدت يدايا دايا لم أمسك يمينك حتى تديني لكن بعيدا أطلقتها لفعلي الشر يويني لكن بعيد أطلقتها لفعلي الشر يغويني بين يديك يا رب ورليك بل بيه طول تقول لي ذبان بل بالرحمة طول الزمن وكل, أفكاري وكل ما تعطيني حواسي وكل أفكاري وكل ما تعطيني بعيدا عنك أطلقتها لفعل الشر يغضيني بعيدا عنك أطلقتها لفعل الشرين بين يديك يا رب حياتي أنت دينا يديك يا رب حياتي أنت تراها بعين الحنان دينا يديك يا رب حياتي أنت تراها بعين الحنان لا تنطر لي كخطايا بل بالرحمة طول زمان بل بيه طول